صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أمين سبح لله ما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 افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كري الكافرون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 رسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحت اليناهر ويدخلكم جنات تجري من تحت اليناهر خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبه في جنات عدن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 قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أوصى إلى الله قال الحواريون نحن وأوصى الله فأمن الطائفة بني اسرائيل فآمن الطائفه